باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكانما صلى الليل كله رواه مسلم وفي روايه الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعه كان له قيام نصف ليله ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليله قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا متفق عليه وقد سبق بطوله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه